باب الشفقة والرحمة على الخلق عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس